بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضى انا سعيد جدا بهذا اللقاء وبهذا الحضور الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الخير والفائدة للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا هذه أحد التجارب الجديدة التي نقوم بها من خلال الأكاديمية الإسلامية المسلوحة وهو إحداث هذه الفصول الافتراضية كم من الملاحظات السابقة على الأكاديمية في محلتها الأولى أن هناك تساؤلات كثيرة عن غيابنا في إدارة الأكاديمية عن التواجد مع الطلاب والإجابة عن أسئلتهم ومستفساراتهم ولا أهم من هذا أيضا أننا نحن نرى ان طلاب الاكاديميه هم شركاؤنا في هذه الاكاديميه شركاؤنا في ارتقاء بها و يعني وصولها باذن الله سبحانه وتعالى الى الـ الـ ما نرومه وما نبغيه باذن عز وجل طبعا اثناء هذا الحديث تعرفون هذه التجربه الاولى لنا من خلال هذه الفصول الافتراضيه نتوقع يكون هناك بعض الاشكاليات كما يتقل للإخوة هنا في ما يتعلق بالصوت أنا أسمع الآن أن بعض الإخوة يقولون من الصوت غير واضح فأرجو من الإخوة الذين يقولون الصوت غير واضح فقط أن يكتبوا لنا حتى يقوم الإخوة بحل الإشكالية هل لا الصوت واضح لكم يا أخوان؟ زين. الحمد لله. طبعا حتى يكون الصوت واضحة يعني يرجى أن أحد لا يفغط على الميكروفون أو كذا حتى نصيح نحن الفرصة للإخوة بهذا, بهذا الأمر ومن ثم بدر الله عز وجل نسمح للجميع بالمشاركة أنا لن أطيل في الكلام سأكون مستمعا أكثر من متحدث معكم لكن الذي يريد أن أؤكده لكم اننا في الأكاديمية الإسلامية المسوحة في مرحلتها الثانية قمنا بوضع برنامج تعليمي جديد هذا البرنامج التعليمي لأول مرة نقوم بتنفيذه فأعتقد أننا إلى الآن تقريبا نكون يعني استطعنا أن نسيطر على 85% من هذا البرنامج وأيضا في التعاوم مع طلاب الأكاديمية به لكن نحن في كل يوم يعني فعلا الإخوة يعملون على مدى الأربعة وعشرين ساعة في كل يوم نطور البرنامج في كل يوم نحاول أن نقدم لكم المفيد أيضا أفكاركم التي تصلنا باستمرار كلها هي محل اهتمامنا يعني دائما نقول يعني أكثر الأشياء التي تأتي في الأكاديمية من تطويق هي من بناة أفكاركم فلكم الشكر وعلم الله أن الهدف الأسمى والأسنى الذي نقصده من هذه الأكاديمية هو ان نوجد علماء يحملون هذه الشريعة وأنا على يقيم بإذن الله عز وجل ان هذه الأكاديمية سيكون فيها علماء وسيكون منها علماء للأمة يأخذون بالأمة بإذن الله عز وجل إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاف ويعيدون الناس إلى المنهج الصافي والينبوع العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء الجديدة التي تقدم لكم وهذه لأول مرة هذا اللقاء وهو عبر الفصول الافتراضية تم اعتماد طبعا نعم يا أخوانا معكم أنا أخوكم راشد زهران بعض الأخوان يسأل هل هو انا أم لا. هذه المصولة الافتراضية سيكون الفائدة منها عدة أمور أولا سيكون هناك لقاءات دورية ومستمرة بين إدارة الأكاديمية وبينكم سيكون هناك أيضا لقاءات سبوعية مع أساتذة المادة للإجابة على أسئلتكم نحن الدرس الواحد عدد الأسئلة التي تزيد إليها تزيد عن سبعين سؤال إلى مئة سؤال فكل هذه الأسئلة التي تضره هي محظوظة وتيقوم الأسئلة ابتداء من هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه بشارة نبشركم بها أنه ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لدينا حلق لتحفيظ القرآن الكريم طبعا ستكون في البداية في ساعات محدودة لتصل بإذن الله عز وجل خلال شهرين إلى الحفظ على مدى 24 ساعة سيراعى خلال المرحلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا أن المشايخ الذين يقدمون دروس القرآن يكون نراعي فيها أيضا القراءات القرآنية المختلفة نراعي إخواننا في المغرب الذين المغرب العربي الذين يقرؤون برواية ورش نراعي إخواننا الذين يقرؤون بقراءة حط وغيرها بإذن الله عز وجل فكل القراءات ستكون موجودة وستكون متاحة هذه البصولة الاقتراضية هي مجهزة بتجهيز وتقنية عالية سواء في البث المباشر نستطيع أن نبث مباشر صوت وصورة كذلك نتلقى الطلاب صوت وصورة لو أردنا أيضا بإمكان الأساسدة أثناء التدريف ان نقدم لكم عروض الباور بوينت وما يسمى بالمنظمات السوريه من خلال الشاشه التي التي على على يمينكم هذه بعض الأشياء التي احببنا نقولها لكم والان استمع منكم إلى ما تريدونه في هذه الأكاديمية طيب نبدا ب الذي بيده الميكروفون يتفضل طيب نأخذ شخص آخر طيب, طيب أخوان الذي يريد الحديث يضغط على صورة المائك الذي في الأسفل الذي في الأسفل على اليسار مانه اول مره نتوقع ان شاء الله يعني نتغلب على طيب الاخ زياد السديري ال الاخ احمد بن عسلون تفضل على الايقونه التي في الاسفل التي فيها شعار الميكروفون معاك يا طيب يا أخوان في جهاز في صورة ميكرافون مربع على تحت الشات على اليسار على اليسار الكمبيوتر طيب طيب Bonjour, salut. Wa alaykoum. Merci. On se, verra, on se voit, on va. On va Se va طيب يا أخواني أنا سأجيب الآن مبدئياً على بعض الأسئلة التي في الشات وثم نستقبل الاتفصالات حتى لا نأخذ من وقتكم الكثير طيب لفتحصة البدومي تذاكر الله خير على الدعوات ونسأل الله سبحانه وتعالى يسمعنا جميعاً في دار كرامته الأخوة الذين يسلمون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغتأثمان الأخ زياد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الاخ محمد إبراهيم الأخ حسن طبعا زاكن الله طيب هنا سؤال يقول الأخ يصل يا جماعة أول مرة أدخل الصف التراضي إن شاء الله يعني تكون بإذن الله سبحانه وتعالى في المرات القادمة الأمور تكون أفضل لنا ولكم إن شاء الله طيب نجيب على بعض الأسئلة وماذا لا طيب طيب طيب نحن كلها سلاماء سلام ودعاة جزاكم الله على المشاعر الطيبة طيب يا كما ما جاء دهان ده بلال العربي كيف سيتم التواصل بالقراءه اذا كان المقصود تواصل من خلال القراءه بالقران الكريم فسيكون الشيخ معكم في كل يوم كل يوم سيحدث ثلاثه ايام في الأسبوع في الاسبوع القادم سيكون الشيخ معكم فيها سيتحدث في البداية عن بعض احكام التجويد ومن ثم يبدأ الشيخ في استخبال قراءاتكم طبعا غالبا أن الأسبوع القادم ستكون القراءة برواية حفظ عن عاطم ومن ثم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الأسابيع التي بعدها نراعي قضية وجود العلماء في القراءات نحن معكم ايوا الاخوه صر اخوان يحاولون ضبطون البرنامج حتى يتيحوا لكم المشاركه بالصوت نحن نعذرهم في اللقاء الاول لانه اول مره يستخدم البرنامج الان طيب ال... طيب الان المشاركه متاحه ايوا الاخوه ما... من يشارك احادث السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ورشو أعطيكم العافية حبيت أسأل مثل امتحانات ومشان طريقتي أنا طبعاً نظام عام ومشان الامتحان هتكون والشآل ثاني اللي هو القرآن لل... حني النساء أصلاً بندخل فيه وإذا أنا ما بغيت لأنني أمسدلي في مركز تحفير إذا بتبغيت تجويد يعني قلت مجرد احفظي كذا نعم من ولا لا بدي اشوفك للاختبارات طبعا نحن نحدد الدراسه عندنا من خلال طيب هو يطلب ان شاء الله غدا ستجدون في الموقع باذن الله سبحانه وتعالى خطه والتي تتعلق ب بدا العام الدراسي الفصل الدراسي الاول ونهايه في وقت الاختبارات ثم اه طيب هذه منشوره كما يذكر الاخوه ان كما تعلم مدتها 30 كل سنه فصلين دراسية لكن غدا باذن الله عز وجل نرتب لكم اعلان اوقات الاختبارات بالضبط باذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالقران نحن كما ذكرنا لكم أن الأسبوع القادم ستكون هي عبارة عن تجربة سنقدمها لكم نأمل إن شاء الله أنكم تتعاونوا معنا فيها بالإمكان الفضور للاستفادة من أحكام التجويد كذلك بالإمكان للإنسان أو للطالبة والطالبة الذين يريدون أن يقرأوا على الشيخ حفظا او قراءة لتصحيح السلاوة كلها متاحة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى طيب اتفضل ها وعليكم السلام شو ورحمه الله وبركاته يا كما انا بس حبيبنا كنت على الصوت لو سمحت اتوضا وبعدين مسحت على الشراغ وانطرت الشراغ اكتشفت ان الشراغ فيه شقوق هل اعيب الوضوغ والصلاة ولا وشلون طيب طيب. طيب طيب طيب ناخد سؤال اخف طيب طيب لو تذكر ياخذ المكروفون عشان غيرك ياخذ المكروفون تفضل السلام عليكم السلام سلام ورحمة الله لو تعرفنا بإسمك من أي بلد أنا حسن المناوري من مصر بس حالية مقيمة السعودية بذلكم الله خير شيخ أحسن الله عليك الله يجعل هذا العمل في نزال حسن عديدك بالنسبة لمسألة الواجب والمهام هل الانتجان بأداءها علي تقييم الدرجات النهائية؟ هذا سؤالك أخي حسن أيو طيب داك اللقاء بالأسئلة التي تطرح في نهاية كل در التي نسميها بالواجه ويتم الإجابة عليها داخل الموقع هذه هي التي تدخل ضمن الزراجات وضمن المشاركة التي قيم عليها الطالب طيب طبعا يا أخي طيب احص الميكرافون مديده الذي ليس الذي يرغب بالمشاركة يتيح المشاركة للآخرين تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيكم الله شيخ الله انا بشكر حضرتك على المجهود الرائع ده وبعلي الله في نظام شفناتكو انا من نصر واشتركت في الاكاديمية في النظام العام وتأكدت من الجدية انا كنت شكة في الجدية في الاول بس بصراحة النجهود المجهود الواضيع ما شاء الله بس انا دلوقتي احابة احاول النظام الخاص ازاي عمل حاجة زي كده نعم هل ده ممكن ان انا احاول بعد ما اشتركت في العام للخاص طيب ما يتعلق بالمضام العام والمضام الخاص سأجيب عنه بعد قليل زي اذن الله هل هناك سؤال اخر؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم شيخنا بس يعني اسأل سؤال بالنسبة لقرصة الانشطة اللي هي التقييم والقرصات اللي فيها النشاط يعني لو ينفع انها تتوفر مثلا في مكاتب في مثلا في المملكة مثلا في الندينة المنورة او في يعني عامة في المملكة لان يعني عشان نتبعها الكرسات عديدها يعني يصل ل700 ورقة فعشان كده ممكن تبقى الكمية كبيرة جدا يعني والموضوع القراءة على الكمبيوتر صعبة شوية يعني فيها لمستقابة شوية بدك الله خير طيب الله خير على المكهرة صباطع السلام عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته целه wrapsت Lewin حيث هياك الله يا خير حيثة الله الشيخ أتعلم القرآن عن طريق هذه الغرفة يسمى هذا <تصفيق> الغروفة الشامية منذ سنة ونصف يعني أعلم كيف انا أعرف كيف أستعمل هذه الغرفة لا بد أنا أسمع صوت يعني أنت الشيخي آن تعطي المايك لأن qualcحدe Stück ليت الكل عنده ه haga المايك واحد فقط عنده التجرب او بالترتيب يرفع الايدي لو شئت طيب سيخ انا على الشاشة الكل عندهم والمايك الان الصوت تتداخل بهذه الطريقة وعلينا اسمع صوتنا الان لا اسمع صوتي عندما احنا انا الان كنت في حلقة الان عندنا حلقة حلقة تعليم القرآن مع الشيخ جمال السعدي حمده آه. الله اكاديمية التاج هذه تسمى اكاديمية تاج لتعليم القرآن الكريم ومنذ سنة ونصف احنا مواظبون على ذلك فقريت من حلقة تعليم القرآن حتى أدخل في هذه الحلقة طيب هذا في خصوص استعمال الغرفة الشمية شيخ بارك الله فيك يعني أنا كنت لا توصلت بك منذ ستة سبع سنوات لما كنت في برنامج يتحدث عن السحر إلى غير ذلك سؤالي شيخ, شيخ. طيب باركت باركت ممكن أجيبك الآن على السؤال هذا لا انت كنت اجبتني منذ اظن ست سنوات اجبتني سألتك وبرك الله فيك اقدر انت في القناة هنا الآن. الان انت في الصوت اسمع تداخل الاخرين لا انا لا اسمع تداخل الاخرين انا شيخ حسب ما المعمول به في القاعة التي نتحول في القرآن انت تعطي م. المايك لواحد فقط علي انا اسمع, آه. أنا لا أسمع صوت الان اهه طيب طيب طيب انت تعطي المايك لواحد فقط المتكلم هو يكون عنده المايك ومن أرد أن يتكلم تعطيه انت المايك ويشتغل يشتغل عنده هو المايك عند اليسار في على اليسار اسفل اليسار مباشره يجد صوره للمايك اذا ظهرت صوره المايك هذه يعني براقه عليه ان ينزل او يضغط عليه ان يضغط على, على عندما تبرق وربما تنطفئ صوره المايك اذا انطفات صوره المايك يعني المايك غير مفعل الشيخ ترى طبعا كان في كثير على يعني اي شيء من خلاله ان شاء اه طيب شيخ باكل لك في كذا يعني هو الحقيقه شيخ الوقت انا اعمل مثلا مدرس انا ادرس و انت تعرف في شغل التدريس و مهنه التدريس هذه مهنه شاقه جدا فكيف يعني انا اسال عن من الاختبار او الامتحان نعمله من تونس انا نسيف اعمل يعني عن تونس نعم أنا من تونس شيخ من, من تونس نعم طيب باكل الله في شيخ بالنسبة شيخ النظام الأكاديمية نظام يعني نحن ندرس أولا ثم نقوم بإجراء اختبار وهذا الاختبار شيخ يكون في وقت محدد موعد محدد أم أن كل درس عنده اختبار وعلى أساس أنت تقيم وربما ترتقي إلى السنة لبعدها أو لا ترتقي فقط نريد توضيح نظام الدراسة ونظام الامتحان يعني الامتحان منفصل عن دراسة يعني مثلًا, مثلا ندرس الشهر مثلًا, مثلا ندرس الشهر مادة الفقه ثم يصير الاختبار العام او كيف يكون ذلك الشيخ وجزك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك شكرا يا اخي وان شاء الله نجيب بعد قليل على قضية نظام الاكتبارات وكيف عالية طبعا انا اريد ان اقدم كلمة شكر وتقدير قبل ان اوتيح المدرسون لاحد الاخوات أريد أن أقدم كلمة شكر وتخدير لإخواننا في سونس طبعا الأكاديمية في مرحلتها الأولى كان ينتسب لها طلاب الذين قاموا بالتسجيل 115 طالب من 82 دولة كان ترتيب سونس في هذه الدول 65 الآن سونس تغيرت واختلفت الآن الإحصائيات التي قدمها لي الزملاء اليوم أن تونس أن أعداد الطلاب الذين فجلوا فقط من تونس تجاوزوا الثلاثة آلاف طالب وتأتي تونس في المرتبة الثالثة في نسبة السفجيل بعد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعني هذه القفلة كبيرة جدا المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر شوخنا سجلت طلابنا فيها يعني محافظ الحافظين على مرتبتهم فنسال الله لكم التوفيق جميعا طبعا بالنسبه للترتيب السعوديه ثم مصر ثم تونس ثم المغرب ثم الامارات ثم الجزائر ثم ليبيا كويس انا حقيقه كنت سجلت في الاكاديميه شيخ من من اول سنه الافتتاح منذ اول سنة اسكت حد وانا مستجر لكن ما كنت ادرس لاني لم اكن اعرف كيف ادرس ولم يكون عندي جهاز حسوب خاص بي في المنزل اه اه اه وكنت اعابي لما قاله للعلم انا سعيد بكم حتى نتيح السرطة للاخرين ان شاء الله مارك هذه دولية بإذن الله فتفرك المايك لآخر ان شاء الله شكرا لك انت يعني شيخ تأخذ مني المايك انا لا استطيع ان اتركه بمفردي انت وتعطي انت مالك لغيرك في ذكرك يا شيخ طيب انا فاكر المايك عند اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيفكم الله خيراً حياتك حياتك الله عزيزي بيقول لك على بركه فكره ااا معك ابو الشهر من حي حياك الله يا اخي صار والله بعزك يا رب تسعد والله بالنسبه لنظام الري شو فاضل لي بعض نعم. هيكون العمل بالنسبة فيها اي عمي وبذكر الله كل خير بإمكانك الله يسلمك يعطي أنك تستمر في التسجيل حتى تتم المواد الدراسية في النظام القديم وإبغى غيرت أن تجمع بين الأمرين أن تسجل هناك وأن تدرس هنا بحيث أنك تجمع بين الأمرين فكلاها المتاحة إن شاء الله أنا مسجل برضو في الجيزة إن شاء الله يعني ممتاز الله يحييك الله, الله جزاكم الله خير ونراك على خير معنا قريبا ان شاء الله جزيت الله خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب الاخ صالح الاخ صالح السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله انا كنت اتكلم الان يا شيخ بارك الله فيك يعني معك يا شيخ طيب ماشي ماشي ابشر اذا بك نخلص قال لك دايما معنا اطيب ان شاء الله طيب <تصفيق> طيب تفضل أخي ياسين السلام عليكم أخير. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام طيب أخي ياسين كنا نسمعك نعطي فرصة لغيرك ثم نعود لك حتى يا اي كنت عارفه عليكم لا... لا السلام عليكم أول لفك عقلها تفضل ياك أنا عمالة من الأردن سلام عليكم صديق الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يزديكم الخير يا شيخ فعلا يعني مشروع رائع تقنيات حديثة رائعة شكراً لكم لكن الله. يا شيخ عندي ملاحظة بالنسبة, بالنسبة للبس البس الغريب سبحان الله دائما في محاضرات الشيخ السلمي حفظ الله يكون واضحة أول محاضرات اسم المحاضرات الاخرى تتقطع او حتى تغيب كليا يعني حتى على قناه الحكم والمجد لا لا نستطيع نحصلها صار حتى تنزلوا انتم على الموقع المحاضرات تتاخر والمحاضرات تتراكم علينا ونفسي انه هذا اللي يصير وقت الامتحانات يعني, <تصفيق> يعني انه قطع البث في يعني يا ريت هاي المشك... يعني يمكن بعد شوي بس يعني يا ريت انه تسيطر عليها اكثر أخطعونا اللي, اللي حنا وضعنا عالية جيدة في قضية البث المباشر كنت أتوقع إنه يعني أنها صوت يعني جاتنا من الأصوات لأخشى أنه مت عندك ضعيف شريف مت ممتاز يعني كمان حتى عندنا في الأردن تقنيات يعني عالية جدا بس بس بس حضرات نعم نعم معروف الأردن الدكتور السلمي سبحان الله واضحة جدا أول محاضرات المحاضرات الاخرى بتتخطع جدا خاصة مش صلح الحديث مثلا و اداب طالب العلم يعني بتغيب تماما حتى, من حتى من ما نجدها على الشكل او على الشكل أختي, اختي اليوم, اليوم انت حضرت الدروس اه حضرتهم كانوا... كانوا جيدين اليوم بس كان فيهم تقطيع هم يقول الاخوة يقولون لي الان ان الاسبوع الماضي كان فعلا في البدايات كانوا يستخدمون برنامج بس مباشر وكان يقطع ثم ركبوا برنامج اخر لكن ان شاء الله الان انا واشد عليهم انا واشد عليهم الان احنا شخ المحاضرات ممكن نحصلها بس نخشى انه هذا يثير في الامتحانات لا لا لا اثقي تماما طبعا طبعا في شيء مهم طبعا هم الظاهر لا يتاخرون اكثر من يوم يعني هم بطريقه من... هم يسجلونها ويقومون بانزالها كحد اقصى ليوم التالي ويقومون كذلك انا عندي عم... فيديو وصوتنا عم واضح بس ان شاء الله انه ما يحصل هذا في الامتحانات سؤال لا انا نصيح عشان ما اتاخر عليك بالنسبه للتعليم الخاص هل ممكن انه يكون في أفضل او مزايا أفضل او انه يكون يعني كشهاده اكاديميه معترف فيها او يعني اكثر من هذا يعني يا ريت اذا ممكن الى جدوى اكثر او كره الى والله جدك الخير شكرا لك كثير فضلك شكرا لك يا اخي طبعا الشهاده لا ما يتعلق بالنظام العام والخاص شاف معها عنها معكم بعد بعد قليل باذن الله عز وجل وشكرا لك اختي على المشاركه طيب نشوف شكرا, شكرا لك جدك الخير شكرا ايه <أحيح> دروس ايه يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله شيخنا الله يسلمك الله على هذا الجهد الطيب الله يا فيدروز حياك حي الله حياك الله من من انا انا من اليمن وعايش في الكويت حياك الله حبيبنا الله يحييك ويبارك فيك الله جزاكم الله الخير على هذا الطيب حياك الله والله شيخنا احب انا التحق في الأكاديمية يعني متأثر وتقريبا سبحان الله اظم لم تتضح لي الصورة يعني بشكل طيب لانه تم قبولي في الاكاديمية ولكن لم يوضح لي يعني ما المطلوب مني وسبحان الله يعني ايضا مثل مثل ما قالت الاختي يعني البث يكون متقطع كما كانت كل ما قال يعني يكون البث الصوتي هذا متقطع في موقع الاكاديمية أما بالنسبة نعم. عن طريق قناة الحكمة والهذا عن طريق النس هذه سبحان الله أعظم قناة المجد لا تعمل أما بالنسبة للقناة الحكمة فهي تعمل بعض الأحيان فتكون أيضا مق... يكون متقطع أيضا البث فيها ف... أما بالنسبة لكم فالبث فقط صوتي وليس يعني فيديو بث صوتي فقط في ال... وهذا حيانا يتم يعني شرح بعض في ال... على الصبورة يقوم في مادة الفقه ولكن لا نتمكن من النظر إليها لأنه لا البث الذي يصل إلينا فقط يعني صوتي فقط نعم أيهاك الله وأريد أنت... أنا أجيبك على ما يتعلق المطلوب منك الآن بعد أن يتم قبولك في الأكاديمية أخي عيدا بد نعم لابد أن... لابد أن تسجل في المواد سجلتنا في المواد سجلت في المواد سج... نعم ممتاز هذا وتستمر في الدراسة والمشاركة في الواجبات ما يتعلق بالبس المباشر والتقطيع إن شاء الله ايضا الإخوة الآن معي وأرجو أنهم أيضا يعانجون الموضوع ما يتعلق مم. بالإخوة الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا والذين لا تصلهم بقناة المجد العلمية البس, البس هو القناة المجد العامة تبث تعيث بث الدروس بعد صلاة الفجر بشوقية مكة الأمر الثاني أننا إن شاء الله قريبا سننشأ قناة على اليوتيوب للبث المباشر بحيث تكون الجودة عالية إن شاء الله صوتا وصورة وتكون قناة مخصصة للأكاديمية نرجو ان شاء الله أنه ما يكون فيها تخضيع بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله شكرا شيخي حبيت استرصر منك بالنسبة للجانب المالي هل يعني ما المطلوب مني يعني هذا كمان لا أعرف يعني. بارك الله طيب بارك. إن شاء الله نجيبك بعد قليل عن هذا الموضوع جزاك الله الخير بارك الله فيك هياك الله هياك الله, هيك الله طيب طيب فضل آخي اللي مع المايك تفضل يا اخي تفضل يا اخي ال طيب طيب بعضكم يوصل إليه الميكروفون بسبب يسكحي أخي أسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ على هذا الصرح العظيم بارك الله فيك يا في أخي وجرى الله أز وجل أن يجعله فيه ميزان حسناتكم الجميع يا رب يا شيخ انا عندي سؤال بالنسبة لتسجيل الحضور على البث المباشر نعم يعني انا متابع الدروس وشاهد على اكاديمية لكن تسجيل الحضور يعني ما, ما مسج الحضور لان عندي على رابط البث المباشر لا تظهر عندي صورة كاملة يعني عشان تذكر على البث الم... المباشر أضغط على البتن المباشرين نعم وأجد يعني على الشاشة المصرى مثلاً عجز الحضور مية ووكذا لكن لا أجد تفاصيل أخرى يعني لا أجد منحظ كيفية الدخول إلى أو تجيل الدخول إلى الشيخ طيب نجد نجد هذا, هذا هذا أولاً طيب يا شيخ والأمر الآخر إن شاء الله بارك الله فيك بالنسبة يعني هل ستحتسب درجات على هذا الأمر أم أنه تغير الانتحانة الحضور يا أخي نعم طيب هو الآن الأخوة يقولون لي أن بمجرد, بمجرد دخولك البث المباشر يحسب حضورك وغيابك يعني بمجرد بمجرد نقر على رابط البث المباشر نعم بمجرد الدخول نعم طيب يا شيخ يعني احنا عدنا في الجدول الدراسي اللي بي مبارك الله فيكم يعني هناك رمز بالمادة 102, 104, 101 دي كل مادة ايه طيب هذا الرمز اي نستخدمه يعني أنا بالنسبة لي لحدنا ما مستخدمه لا هو ما بالنسبة لكم لا يستخدم هو يستخدم لدينا اكاديميا لان هناك التعليم العالي حينما تقدمنا بطلب شهادة معتمدة طلب منا مجموعه طلبات كان من ضمنها أن ترقم هذه المواد الاكاديميه هذا رمز للماده لان ترى لا العقيده 101 نعم في في ما بعد سيكون لدينا العقيده 102 وهكذا طيب طيب يا شيخ جزاك الله خير طيب واذا اللي حصل معه مشاكل في الحضور يعني مرات يدخل ندخل الى رابط المباشر ونجد المحاضره ونسمعها أيه ومرات انا كيف راح يحسب هذا الامر اي شخص, أي شخص عنده اي اشكال فني يقوم بالتواصل عن طريق بريد يقوم بالتواصل عن طريق بريد الشؤون الفنيه بريد الشؤون الإسلامية إذا دخلت على موقع الأكاديمية على اليسار في الأسفل في جنة واثقوا تماما أنا بنفسي أتابع يعني الردود التي تريدكم أي شخص يمر, يمر عليه 48 ساعة ولا يتم التجاوب أو الرد على رسالته يقوم بالتواصل معي عبر بريدي الخاص فراشد اسلام اكاديمي دوثنت و يعني نقوم مباشرة بالرد عليه ان شاء الله يا شيخ ممكن ترسل النام يعني ممكن تعيد البريد اللي نرسله أنا, انا اكتب البريد شون الفنية او بريدي لا الفنية وبريدك حتى نتشرف بمعرفتك يا شيخ بارك الله فيك نعم شيرو ان شاء الله الاخوة يكتبونها الآن في الشات لك. راح ندخل عليك يا شيخ يعني احنا نفس نفسنا انه نتكلم معاك بارك الله فيك بالعكس شرف لي ان يقدر طلبة العلم أه أه طبعا انا من العراق واخواني يعني, يعني يتمنون الان كلهم يشاركون في هاي الاكاديمية والله يا اخي العراق ذاهم لك ايضا حضورهم جيد عندنا في الاكاديمية كفتسجيل ونعمل ان شاء الله ان يزيدوا في المستقبل وان تنشروا هذا العلم في علم القرآن والسنة ان شاء الله بيننا شيخ بالنسبة لي نرسل دلسل... بس, بس يعني فضلا يعني ناخد السؤال اخي حتى نطيح للاخرين او اخر, آخر سؤال اخد ان شاء الله بارك الله فيك شيخ بالنسبة للتجويد يعني تلاوة القرآن يعني احنا بالمستوى الأول دروس المستوى الأول ما موجود فيها يعني هل يحق لنا التسجيل في مروق لا ما عارف يعني كيف اي نعم نعم الجميع يشارك طيب يعني الشيخ احنا عندنا فقط هو عقيدة ومصطلح سيقوم الاخوة بتسجيله والاسبوع القادم فتجدونه في صفحاتكم ان شاء الله يعني ينسى البرس آخر يا شيخ أي, اي نعم ان شاء الله بارك الله فيك شيخ ان الله ايه السلام عليكم آه. السلام ورحمة الله وبركاته طيب نش... آه... نحن لم يبقى الكثير على الوقت لذلك طبعا الذي يريد المشاركة لا بد أن يرفع يده حتى أعرف من يرغب طيب الأخ سمير صدى الأخي سامير السلام عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مجزاكم الله خيرا على هذا المنهوض يعني عندي بس سؤالين إن شاء الله السؤال الأول يعني فاتنا كثير من الدروس يعني بسبب عدم معرفتنا للنظام الأكاديمية فنهب أن نعرف يعني اليوم مثلا إن شاء الله يعني الدرس رقم تنفي الفقه أو الدرس رقم تنفي العقيدة او في المصطلح او في الادب عشان بحيث ان نعرف نحمل الدروس و, و... يعني نقدر نتواصل مع الاكاديميه في في الدروس الموجوده ان شاء الله الـ الـ الـ الان يعني في... نعم بعد ذلك اجابه على هذا السؤال لو دخلت في جديد الاكاديميه نعم طيب ب... اذا دخلت الى مكتبه الاكاديميه نعم فتتجد دروس الأكاديمية 1433 تمام في الأعلى مكتبة الأكاديمية دروس الأكاديمية تتجد الدروس الصوتية مثلا مادة العقيدة الآن نحن في الدرس السابع تمام. اليوم, كان اليوم كان الدرس السابع جميع الدروس مرفوعة فبرقم الدرس تستطيع أن تعرف نحن في أي درس نعم يا شيخنا بجلدك الله خير السعاد الثاني يا شيخنا يا شيخنا بس يعني نرجو بس توضيح لطريقة يعني النظام الدراسة يعني يعني ايه مثلا كيف يعني ازاي هنذاكر و ان احنا يعني بعد الدرس ما ينتهيه نعمل ايه مثلا فيه وجب يتقدم او الوجب يعني مثلا مش لازم نقدمه يعني النظام الدراسة ببس يا شيخنا الله خير حياة سمولة فعندما تراسة الأكاديمية في هذه المرحلة الثانية لها حريصنا أن نكون نوعا نوع ما أكثر انضباطا وأكثر جدية هناك مجموعة درجات تنصد للصالح في مجرد دخوله إلى قاعة البشر المباشر وهي درجات خاصة بالتدور والغياب يعني ليس مقرد دخول إلى الموقع يعني ليس مقرد دخول إلى الموقع إلى, إلى, إلى البشر المباشر الى البث المباشر وقت الدرس نعم هلين. وهناك في نهاية كل درس يقوم الأستاذ،, الاستاذ المادة بطرح مجموعة اثناء يكون نعم. الاجابة عليها داخل الاكاديمية هذه الواجبات ايضا هي واجبات انجامية بناء عليه يحدد درجة مجموعة من الدرجات والدرجات اللي دينا مقدمة بين الحضور وبينا تفاعل مع الاساس ده ولجاء على الواجبات اضافه الى الاختبار الذي سيجرى في النهايه. ورسخنا ما في سؤال ثاني يا شيخ معلش خير يعني خير. ماشي ماشي يا شيخ جزاك الله خير يعني شيخنا إزاي, ازاي نقدر نتعامل مع كرسه الانشطه والدروس المفرغه والمحاضره اللي بتلقى علينا مباشر يعني زي نجمع بين الثلاث أشياء هذين مفيحة يعني الأصل الأصل زيادك الأخير الأصل هي المادة التي يقدمها الأستاذ في المحاضرة تسهيلا عليكم قمنا بتسريغ هذه الظروث حتى تكون أمامكم صوتا ومكسوبة ومن خلالها يتاحنكم أنكم تجدون هذه المواد مفرغة حتى نقطع عنكم شوف كبير فيما تعلق بسفريق هذه المواد فالأصل المطلوب الم... الأصل المطلوب في الاختبار هي المادة التي يقدمها الأستاذ أثناء الثالث نعم بذلكم الله قائلا شكرا طيب طيب أه... طيب الأخ محمد إبراهيم <تصفيق> على فيصل صدر أخ فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله ألف ألف خير على هذه الأكاديمية الرائعة يستر الله, الله ورحمة لكم ورحمة ورحمة مثل ما لا لنا شادك الله بطاعة شادك الله بطاعة سيد الكريم بالنسبه لنا نحن الطلاب العام طبعا لحد الان لا نعرف الفرق بين العام والخاص تبدا في العام كونه مجاني سنتحدث <تصفيق> عنه الان ساعه سنتحدث عنه طيب بارك الله فيك اثناء البث المباشر انا بالنسبه لي طبيب وعندي عمل في في لحظات البث المباشر طيب طبعا اسجل في البث المباشر مجرد دخولي اعرف انني حاضر ولكنني غائب بنفس الوقت طيب آه لا باس بذلك ساجيب الان هذا سؤالك فقط هذا سؤالي فقط جزاكم الله الف طيب. خير وبالنسبه لقضيه ان تطبع البروشورات او المناهل ماده هناك نعم نريد مطبوعات متعلقه بالجامعه بارك الله فيكم ابشر ان شاء الله جزاك الله خير السلام عليكم اخواني جميعا ما يتعلق بالفضور الفضور اثناء البث المباشر الاصل ان هذا الفضور اثناء البث المباشر هو الزامي للجميع الاخوة الذين لديهم عقبات ستتعلق بصورة التوصيد بين المملكة العربية السعودية مثلا والمغرب العربي او غيرها ويجدون مشقة من الحضور أثناء البت المباشر فنأمل أنهم يتواصلون معنا عبر بريد الشؤون التنية لإيجاد حلهم حل بإذن الله سبحانه وتعالى بحيث أن نضع طريقة معينة نضمن أنهم دخلوا إلى المادة واستمعوا لها حتى خارج وقت البت المباشر ويكون حل إن شاء الله لهذه الإشكالية التي يعاني منها بعض الإقوار في المغرب العربي او الذين لديهم أعمال مثل حقوقنا الطبيب الله الزخير هذا أمر أي صدع بالنسبة لمادة الفقه دخلنا إليها مباشرة نريد تنهيد وشرح لمصطلحات الفقهية ما هو الواجب ما هو المباح ما هو المذكروف يعني نعاني نريد بسط لهذه المشائل قبل الدخول في المادة مباركرة مبارك الله فيك بس ذكرني باسمك ايش اه لك فيصل الاخفيصل ان شاء الله الفصل الصعب او الذي يليه لدينا مادة نعم. اسمها نعم. مادة اصول الفرق نعم وهذه المادة ذهن الله عزيز يكون فيها تنهيز لهذه المعامل والمصلاحات التي ذكرتها حاليا بارك الله فيكم شكرا لك أخيرا بالسكان ذي أنت سألت عن بروشورات تتعلق بالأكاديمية البروشورات كلها تم جمعها في الواجهة الرئيسية للأكاديمية حينما تدخل إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المتسوحة نعم عفوا ااا ستاجه البرنامج من نحن واجهه البرنامج من نحن نعم دقيقه بس دقيقه مع طيب لانه صوتي كثيرين هنا صدى فنحن نشكرك فيصل نحن نشكرك فيصل طيب على يمين في موقع الأكاديمية على اليمين هناك أيقونة من نحن كلمة المشرف الرسالة والأهداف الإنجازات مناهج الأكاديمية شروط, شروط القبول والتسجيل أعلام زائرون في هذه المكونة ستجدون تفاصيل ما يتعلق بالأكاديمية الإسلامية المسوحة نحن لم يتبقى معنا وقت كثير سنتيح الفرصة بعد إذنكم لمشاركتين ثم ناخذ مشاركات من الشات ثم نجيب على بعض الاسئله التي سله طيب تفضل يا اخي الكريم تفضل المايك معك طيب انتظر يا اخي طيب شخص اخر طيب يلا طيب الاخ السلام عليكم يا الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير على المجهود أعرف أني في أنا الآخر مستضر جرق من المغرب وأن الآن حدي المقيم في فرنسا أقول جزاكم الله خير من ما تبدلونه وفي البداية أعرف أن تكون هناك صعوبات لكن إن علم, علم الله في قلوبكم خير يوتكم خيرا فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم حتى تعم الفائدة وعم العلم الجميع وحتى نعوذ إلى الإسلام كما يريد الله وكما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم مسألة الدينية فقط قلوا أن الوقت قد امتهى فالمرض يعني في المرة القادمة أن تكون أخذ الأسئلة في البداية ثم تقوم بالرد حتى لا تكون أسئلة معادة او يكون هناك نقاش تنائي في فيقطع الأسئلة اخوه على باقي الاخوه المشاركه سؤالي هو يعني وقد ورد هو الفرق بين التعليم الخاص والتعليم العام وهناك طلب قطعا هناك موظفين وهناك متجولين يعني كطالب في, في الاكاديميه فالمطلوب اخذ الاعتبار هذه الفئات سواء من ناحيه الاسئله فهناك اسئله ثقيه جدا يعني هي ترى أنها تقنية مثل مسألة السنوات أو اسم الكتاب والمؤلف يعني أجنب أن تكون أسئلة يعني في الزوغر يعني أسئلة تكون بخصوص المادة العلمية يعني تكون أسئلة علمية أكثر منها أسئلة تقنية ثم في الدروس فهناك عرض زخم في الدروس يعني الذي يريد أن يحضر جميع جميع الدروس يعني تماني ساعات في الأسبوع مع مراجعه ومع الأسئلة ومع الوظيفه فيعني يعني فقط أريد ان الاخوه في في في الاداره ان ياخذوا بعين الاعتبار هذه الفئات فتكون مثلا الماده العلميه يعني الفحو الماده العلميه في الدروس تكون قليله وبالتالي تكون هناك يعني اسئله في في يعني حتى يكونك زخم في المعلومات وكثرة المعلومات فبالتالي يجد الطالب نفسه يعني في في يعني في, في يعني عنده زخم من معلومات كثيرة ف ف لا يستطيع ان يوفق وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك وشكرا لك يا شيخ طيب ا طبعا يا أخوة على في الشاشة الآن ترون أي ميل بريد شون الفنية بريد القبول والتسجيل إذا لم يتم الرد عليكم من خلال هذين البريدين خلال 48 ساعة فهذا بريدي الخاص وكذلك بريد مدير الموقع الأستاذ فعيب الكثيري بإمكانكم التواصل معه ويتم بإذن الله عز وجل فوراً الرد على أسئلتكم واستشاراتكم يعني هذا كلمة حق نقولها اننا والله نتقرب إلى الله فعلا بخدمتكم لأننا لا أعتقد أن هناك أفضل من شخص يخدم طلبة العلم الذين يحملون علم الكتاب والسنة طيب نعطي فقط بعد ذلكم آخر مشاركة أنا أعرف لكن ملاحظة أخينا من المغرب تكون ان شاء الله في عين الاعتبار من الدرس القادم أخي سهيل تفضل أخي تفضل السلام عليكم السلام, ورحمة الله السلام عليكم أهلا جزيكم خير حياك الله وتم... من منها... أخي سهيل وأتمنى أن الله <تصفيق> من تونس أهلا مرحبا أهل. ان شاء الله اتمنى سبحانه وتعالى ان يقطع خير هذا الخير بارك الله باذن إذ الله عز وجل فعلا ان تحت منا فرصه من من من فقت ومن اراد الله به خيرا فقهه في الدين فجزاكم الله عنا كل خير بارك الله فيكم يا شيخ يا شيخ اولا انا سؤالي عن كيف كيف الامتحان منهم عن عبر الانترنت يعني الحاله يعني طيب <تصفيق> ثم هذا انت انت بتسمي لي انه اما شاف سكن حلقه تلقانية. هل على الله مفجرة مرة تانية اوه يكفي ترجوه او حاليا, حاليا, حاليا نحن ستكون تجربة في القدم الأسبوع القادم ارجو مع نجاحها أوه. ان نرصبها الشيء بنعضبها في واحدة ان شاء شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وبالنسبة بال... وبالنسبة كافية يا شيخ سأجيب سأجيب ان شاء الله وراجزك الخير حياة طيب باني الان ايوه اخوان لعلنا نكتفي وقلنا اليه من اسئله لكن ساجيب على بعض الاسئله الموجوده في الشاعه حضراتكم طيب يقول طيب تقول الاخت ما شاء الله ما شاء الله الاخت رافعه الخضرجي تقول انا عمري 57 سنه ومنتسبة للأكاديمية منذ خمس سنوات فهل يحق لي التسجيل أم لا طبعا يا أقتي الكريمة يعني يحق لك التسجيل ونخدمك بماء عيوننا جزاك الله خير على حرصك يعني أيها الإخوة يعني رافعة الخزردي عمرها 57 سنة وهي تحرص على تعلم العلم الشرعي أعتقد أنها ستعطينا جميعا دفعة معنوية وقوية أن نحرص على مثل هذا الخير ذاك الله خيرا ان أحييتي في نفوسنا هذا الخير الكبير أيضا كذلك أرجو من اقتنا رافعة الخدرجي أن تتواصل معي عبر بريدي الخاص الموجود عندكم الآن طيب كم مدة الدراسة؟ مدة الدراسة سنتين في كل سنة قوصلين دراسية ما حال ما فوت الواجبات السابقة يدخل للإجابة أغلق السؤال إيه. طيب الأخوان يقولون إذا أغلق السؤال يتم لكن بالامكان من فاته الواجبات السابقة ان يتواصل مع بريد شون الفنية لإيجاد حله حل إن شاء الله مكتبة الأكاديمية إن شاء الله نحن الآن نعمل يعني في بشارة قريبة تتعلق بمكتبة الأكاديمية نتظروا علينا سبوعين بالكثير وترونها ان شاء الله في حلة جديدة عنواء مكتبة الأكاديمية في موقع الأكاديمية في الأعلى في الهدر موجود أيقونة مكتبة الأكاديمية بمجرد الضغط عليها تصل إلى منهج الأكاديمية 1433 هل يحسب الغياب الفضور؟ نعم يحسب بريد الشؤون الفنية؟ نعم صحيح وهو أيضا ذكرناه هنا الأخ بلال بالعربي مدة الدراسة كما ذكرنا سنتين طيب, طيب. أنا سأجيب فقط الآن لعلها أيضا بشارة لكم نحن حرصنا أيها الأخوة أن يكون لدينا في هذا هذه السنة نظامين للدراسة نظام للتعليم العام ونظام للتعليم الخاص وكنا وضعنا بعض الامتيازات لطلاب التعليم الخاص الذين تقدموا لت... طبعا أبشركم الحمد لله أننا اقتربنا الذين سجلوا فقط في موقع الأكاديمية للدراسة قربنا من العشرة آلاف طالب من جميع الحال العالم ولله الحمد لله وكنا حريصين أن يكون هناك تعليم خاص متاح من خلاله بعض الخدمات للطلاب لكن لعلنا أن نبشركم بهذه البشارة ان هذا الفصل سيكون مفتوحا للجميع وستكون الدراسه للجميع بالمجال الاخوه الذين قاموا بتحويل المبلغ 2000 ريال وهم تقريبا 3 اشخاص فقط يتواصلون مع الأكاديمية لكم حوالي كم أنا قرأتها 30 300 شخص الذين قاموا بتحويل المبلغ سنقوم بإذن الله عز وجل بإعادة الأموال إليهم إلى حسابهم الخاص ويبقى جميع خدمات الأكاديمية بلا استثناء متاحة لكم جميعا جميع ما في الأكاديمية من خدمات هي متاحة للجميع من دفع سيعود له المبلغ ومن لم يدفع فالأكاديمية بين يديكم بإذن الله سبحانه وتعالى بجميع خدماتها نسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لطاعته وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتخص والإخوة الذين قاموا بتحويل المبالغ يقومون بالتواصل مع بريد الشؤون الفنية لعادة المبالغ لديه أو على بريد الذين قاموا بتحويل المبالغ يوجد بريد رقم أربعة سعيد آت إسلام أكاديمي مدير الموقع يتواصلون معه ليقوم بتحويل المبالغ كذلك الاختبارات كل شيء علا كل شيء مجاني بإذن الله كذلك الاختبارات متاحة للجميع الجميع يستطيع أن يدخل وأن يقوم بالاختبار ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب برده أخواننا الذين يسألون عن بس قناة الحكمة بالفعل قناة الحكمة توقفت عن البس من فترة أو من هذا الأسبوع بسبب الأحداث التي حدثت في جمهورية مصر العربية لكن ان شاء الله في فصل الدراسة الثاني هناك تواصل يعني حدث بيني وبين الشيخ محمد حسان العالم المصري المعروف تواصل نرجو إن شاء الله أن تطلب دراسة ثانية أن يكون الشيخ محمد حسان معنا وأن تكون قناة الرحمة معنا بإذن الله عز وجل لعل هذا الذي أستطيع أن أقدمه لكم لكن أنا أعدكم الشيخ محمد حسان أخبرني أخوه أيضا أن الشيخ بصحة طيبة إن شاء الله ما يتعلق بشهادة الأكاديمية نحن الآن قدمنا هذا آخر سؤال معذرة أجيب عنه ما يتعلق بشهادة الأكاديمية نحن تواصلنا تعرفون التعليم الإلكتروني للأسر هو في العالم العربي لازال زال حديث والمملكة العربية السعودية لم تستحدث التعليم عن بعد إلا قبل ما يقارب قبل أقل من سنة تقريباً نحن بدأنا بالتواصل مع جامعة المعرفة للإشراق على المناهج الأكاديمية التي نقدمها وتواصلنا مع التعليم العالي طلبوا منا مجموعة شروط نرجو إن شاء الله نستطيع على نكون قادمين على تحقيقها انا أقول لكم جميعاً أيها الأخوة نحن الهدف الأساسي ان يكون طبعاً جامعة فيصل والدمام كلها عندها تعليم عن بعد كل هذه استعجزت خلال السنة والنصبة والسنتين الماضية هذا نظام جديد الآن لكن حتى وزارة التعليم العالي عند السو استحدثت وكالة خاصة بالتعليم عن بعد نحن متواصلين معهم الآن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني جميع طلابنا الذين يتخرجون حاليا من الأكاديمية نقدم لهم شهادة تزكية من سماحة مبتعام المملكة العربية السعودية وخطاب تذكية معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ صالح ابن عبدالعزيز ذالي الشيخ إضافة إلى سعينا الآن بإذن الله عز وجل إلى أن تكون الأكاديمية شهادة معتمدة هذا ما نرجوه نسعى للحصول عليه وبإذن الله عز وجل بتواصل الجميع بتضاقر الجهود الذين لديهم أيضا قدرة وتواصل في الجامعات خارج المملكة العربية السعودية مثل جمهورية مصر العربية أو أي دولة عربية أخرى ويكون لديهم يعني موافقة على أن تمنح شهادة, شهادة معتمدة للأكاديمية يمدون يد العون لدينا لكن إن شاء الله نبشركم أيضا نحن قريبا يعني خلال أسبوعين بإذن الله عز وجل وسنعلن هذا لكم في الموقع سنوقع مذكرة كفاهم مع جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود من الجامعات العريقة على مستوى العالم وكون الجامعة وقع مذكرة التفاهم معنا هذا دليل على ان شاء الله اننا نسير في الاستجاز الصحيح في الاعتماد الأكاديمي هذا ما نسعى إليه الأهم والأسماء هو أن نبلغكم هذا العلم الشرعي الذي نسى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته انا أعدكم بشيء تعرفونها مثل هذا اللقاء أن يكون موجودا في الأكاديمية في المرحلة الأولى لكن انا أعدكم ان شاء الله أن يكون هناك لقاء شهري وبدلا من أن يكون ساعة يكون هذا اللقاء ساعتين نتيح من خلالها جلسة معكم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم شكرا لكم جميعا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه